إن على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بَعْضًا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أو تخفوه يحاسبكم بإلا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا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 انتم مولانا فصرنا على القوم الكافرين